بسم الله الرحمن الرحيم حميم عن سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع ناريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعمير ولو شاء الله لجعلهم أم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 يَبْفُتُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوحِي لَهُ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتذي اليهم من يشاء ويهدي اليهم من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء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 فَلِذَلِكَ فَادْعُوا أَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَّنَّ فُبْمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابِهِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَرَّ الضَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يُخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْنُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ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 من الغيث من بعد ما قنط ويشر رحمته وهو الولد الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بس فيهما من داب وهو على جمعهم إذا يشاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم بيك الاعلام ان يشاء يسكن ريحا فيضل النراكد على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور او يوبقه بما كسب ويعص عن كثير وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ نَحِيصٍ فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وإذا ما غضبهم يأفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم، ومن رزقناهم يوفقون. إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصبح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين